موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قتنوا عليهم نبا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصلاما فنظل لها عاتفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك, كذلك يفهمون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءنا قدمو، فإنهم عدو إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويصغين، وإذا مرت فهو يشفين، والذي يمّ. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هدني حكما وألفقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة إِلَى أَنِّي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تَخْزِنِي يَوْمَ الْبَعْثِ يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَالٌ وَلَا بَنُونَ إلا, إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ فَلَا تَخْزِنِي الله بقلب سليم، أزليت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للظالمين، وبرزت الجحيم للظالمين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. من أو ينتصرون فكبكهوا فيها هم والغارون وجنود إبليس أجنعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي مبين إن نسويكم مِنَ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ فَلَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ بَنَا كَرِهَتْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 119. وكان أكثرهم مؤمنين 110. وإن ربك لهو العزيز الرحيم